قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا تَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ وَلَمَّا عَلَيَّ الذُّنُوبُ فَخَافُ أَن يُقْتَلُوا قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا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 من الكافرين قال فعلت هائدا وان من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ عَبْدُ التَّبَنِي سِرَائِرِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ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 من قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي مبين ونزعده فإذا هي بيضاء قال أَرْجِكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهَا فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِبِقَاءَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ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 قُمْ إذل من المقربين قال له موسى القوا ما انتم تلقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزه فرعون اننا لرحن الغالمون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يكيدون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب كبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمعون اغفر لنا ربنا خطايانا اننا نطمع وان يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى انسر بعبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المدان حاشرين انها لا اله الا شرذمه قليلون وان هم لنا لغا يغون لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكن Kədərək, vəaurəfnəyə bəni əsirəl, fəətbəxələyəm məşrqin. Fələmə tərəkəl jəmعar qal əsəhəb məusə, əna ləm ədərəkən. qal qal əmin, məni, rəbəkələkələm, qal əmin, məni, بحر بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أضرطنا الآخرين إن في ذلك لا يتوى ما كان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 قالوا بل وجدنا آباءنا كَذَلِكَ يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدود لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي يطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين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 فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبريس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكوا برب العالمين وما أضلنا وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلْمُرْسَلِينَ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 ذلِكَ لَيَتَوَمَّا مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا الله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 خُلُقَ الْأَمْوَالِ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسرين وازنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلطكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين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 في زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فطرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِي يَوْمَ بَغْتَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَا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 يَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْقَرِيبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ